وختمة واحدة للقرآن في الأيام العادية الحرف بعشر حسنات الرسول قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الرسول صلى الله عليه وسلم أكد المعنى ده عشان ما حدش يتصور إن هو يعني إيه مش مقصود عشان كده أنا حاولت أحسبها عملا بأمر رسول إلى هذا صلى الله عليه وسلم ألف حرف قلام حرف أميم حرف يبقى ثلاث حروب بتلاتين عدد حروف القرآن فعشرة تلاتة وتلاتين مليون حسنة تقريبا تلاتة وتلاتين مليون حسنة تقريبا بمعنى لو إنك انت ختمت القرآن ختمة من الحمد إلى الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأريط المصحف كله من الجلد لجلد الحد الآخر من الجنة والناس كده 33 مليون حسنة إذا تقبل الله عملك إذا احتسبت الأجر عنده لا ده مش 33 مليون بس ده 33 مليون حزنة يحبطوا 33 مليون سيئة اتمسح 33 مليون سيئة طب ده في غير رمضان طب سواب ختمة في رمضان الأعمال بتضاعف مش هتبقى 33 مليون بقى مش هتحبب بس 33 مليون سيئة ده ختمة في رمضان دي بب. هتبقى فوق هتطلع فوق هتعمل نطرة جامدة معاك يلا اعقد العزم انك تعمل ثلاث ختمات في رمضان كل 10 ايام ختمة كل يوم 3 اجزاء سهلة جدا سهلة جدا